موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاه من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخروا به يوم القيامه وللله رب السماوات والارض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول النبي يقالوا ان الله فديع سنكتب ما قالوا وقتلهم لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلة بظلاء للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نظلم لرسول حتى يأتينا، حتى يأتينا بقربان. رسل من قبلي بالبيلات وبالذي قلتم فلما إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جَاءَ والزبر والكتاب المهير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ملت يوم سلم نزح فمن نزح عن Such <laughs> a